إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبون قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق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 سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُم مَّعَاقِبَةٌ ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أقلوا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا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 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكرها وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانِ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 فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا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 الذيينَ صبَر بنتِ غَ وَجِ رَبِّهِم وَقامامُ الصلَاتَو فَقُ وَأَنفَقُ مَِّا رَزَقُنَهُم سَِّ وَعَانِيًا وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السََّ 129. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آباء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 ويقطعون ما امر الله به ان يصلح ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم يَقُولُ مَن يَشَاءُ وَيَقْضِبُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا لِحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عليه آية من رب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 هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا وإليه مَتَاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييس الذين آمنوا أن يشاء الله لهدى الناس جميعا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 إِلَيْهِ يَدْعُونَ وَإِلَيْهِ مَعَادٌ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَعَنَ ٱتَّبَعَتْهُ وَأَهْوَآهُ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ نُ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الارض نقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه